وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف حفظه الله في الأصل الأول من مصول عمال الدعوة السلفية قول ثالثا الإيمان بأن لله وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد سواء حق التشريع للبشر في شؤون دنياهم كما قال جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه وكما قال سبحانه إن الحكم إلا لله فالتشريع حق للرب جل وعلا فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين والمنهج والطريق والصبغة هو ما شرعه الرب جل وعلا واعتداء سلاطين الأرض وملوكها واعتداء سلاطين الأرض وملوكها ورؤسائها على شرعة الله بتحليل ما حرم وتحريم ما أحل عدوان على التوحيد وشركهم بالله ومنازعة له في حقه وسلطانه جل وعلا وأكثر سلاطين الأرض اليوم وزعماءها قد تجرؤوا على هذا الحق وتجرؤوا على الخالق الملك سبحانه وتعالى فأحل ما حرم وحرم ما أحل وشرع للناس بغير شرعه زاعمين تارة أن تشريعه لا يوافق العصر والزمن وتارة أنه لا يحقق العدل والمساواة والحرية وأخرى بأنه لا يحقق العزة والسيادة والشهادة لهؤلاء الظالمين بالإيمان عدوان على الإيمان. وكفر بالله سبحانه وتعالى ونأسف إن قلنا أن سوادا كبيرا من الناس قد أطاعوا كبراءهم فيما شرعوا لهم من شرع مخالف لشرعه سبحانه وتعالى وكثير من هذا السواد يصلي ويصوم مع ذلك ويزعم أنه من المسلمين اتكلمنا في مرة السابقة عن هذه القضية الخطيرة وهي قضية الحكمية بإضافة الياء والتاء على أنها مصدر صناعي أو بأنها تسمى قضية الحكم أو قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالتشريع وقلنا أن هذه قضية خطيرة ولها يعني خطورتها وأهميتها أن لها مدخل في أنواع التوحيد السلاسة فلا مدخل في توحيد الأسماء والصفات وأننا يجب علينا أن نؤمن بأن الله هو الحكم اسمه الحكم وله هذه الصفة صفة الحكم سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهان أبي شريح إن الله هو الحكم وإليه الحكم ولها مدخل كبير في توحيد الربوبية هو أنه يجب علينا حتى يصح توحيدنا توحيد الربوبية يجب علينا أن نعتقد أن الله منفرد ونضع خطا كبيرا تحت منفرد أن الله منفرد بحق الأمر والنهي والتشريع والسيادة سبحانه وتعالى وأيضا لها مدخل كبير في توحيد الألوهية حيث أن التحاكم من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله ونعى الله سبحانه وتعالى عن الذين يزعمون الإيمان ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وأيضا خطورة هذه القضية من أنها أحد تمثل أحد أوجه الصراع المحتدم والشرس بين الحركات الإسلامية ككل أو بين من ينادون بمرجعية الإسلام ككل على مختلف أطيافهم وبين الذين يريدون أن ينبذوا منهج الله وينبذوا هذا الدين نبذ النواء أيضا ككل أقول ككل لأن الطيرات الإسلامية أو الحركات الإسلامية ليست كلها متطابقة أو ليست كلها على فكر واحد وإنما يجمعها في النهاية أصل كبير واسع وهو الرغبة في العودة إلى الحياة الإسلامية والرغبة في أن تحكم هذه البلاد بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى قد يختلفون فيما بينهم في الوسائل التي تؤدي إلى هذا الهدف يختلفون في المنهج يختلفون في الطرق في بعض الجزئيات أي كان هذا الأمر يزيد خلاف أو يقل قربا وبعدا من الصواب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في المقابل الذين يريدون اقصاء الإسلام ليسوا كلهم صنفا واحدا ليسوا جميعا صنفا واحدا بمعنى رحمك الله فمعروف أنه في علمانية معتدلة وعلمانية متطرفة أو بعضهم بيسموها علمانية صلبة وعلمانية متميعة فالعلمانية المتميعة أو العلمانية اللي بيسموها معتدلة هي التي تنادي بفصل الدين عن الحياة كلا أو جزءا ولكن لا تتخذ منهج الصدامي قهري في فرض هذا الكلام على الناس ونبت الطرق للطرق السياسية لأساليب كان هذه الأمور والال المناهج العلمانية أو العلمانية الصلبة أو العلمانية المتطرفة والتي تنادي بفصل الدين عن الحياة أيضاً كليا أو جزئيا لكن تفرض هذا المنهج قهرا وبصورة فيها إقصاء تام وعدم قبول لأي مخالف لهذه الفكرة مثال مثلا لها اللي حصل في الاتحاد السوفيتي ودي علمانية متطرفة كان اللي يرفض مبادئ الثورة البلشفية أو يرفض مبادئ الحزب الشيوعي أو غير ذلك كان بيعدم كمية قتلة غير عادية وحدث نفس الكلام في الصين أيام ماو ماو تسي تونغ وأيضًا كان ينتهج المنهج الشيوعي على بعض الخلافات ومثله في كمبوديا وفي كثير من الأماكن اللي انتهجت هذا المنهج الصدامي القاتل. الغريب أيضا أن دعاة الليبرالية يجعلون قبلتهم وكعبتهم في المسألة الليبرالية والعلمانية هي فرنسا حيث أن مهد هذه الحركات وأصولها الفلسفية والفكرية ظهرت في فرنسا على يد الفلسفة الفرنسيين وأيضا أكبر ثورة حظيت بدور كبير في تغيير مفاهيم الغرب وترسيخ مبادئ العلمانية والليبرالية هي ثورة الفرنسا فعدك الثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية والثورة الأمريكية كان أعظمهم شأن في هذا الباب هي الثورة الفرنسية أو الثورة الفرنسية دي الغريب أنها كانت متطرفة كانت عالمانية متطرفة ثورة الفرنسية مات فيها أو قتل فيها قرابة النصف مليون إنسان وكان يكفي أنت يتهم أي إنسان بأنه عدو للثورة الفرنسية إذا الوقت حكيت ثورة مضضة أو فلول أو كده. يكفي بس إنه يأخذ الوصف ده، خذ هذا الوصف إن هو عدو للثورة أو إن هو ثورة مضادة ده أمر كافي جدا لإن يعذن بالمقصده. كان في نوع فعلا من التطرف الشديد. وانظر إلى أيضا الذين أرادوا فرض مذهبهم في بصورة الاحتلال القسري القهري اللي زمّوه سموه زورا وبهتانا فرض الحماية أو سموه الاستعمار، ومش استعمار ده, ده خراب ودمار. حتى الكلمة اللي بيصدروها لنا فكالاستعمار هل كيف يكون استعمار العمار دي جاي من طلب العمارة يعني يطلب عمارة هذه البلاد وهل فعلا أتى الإنجليز أو أتى الفرنسيون لعمارة هذه البلاد إن هو احتلال أو غزو أو نهب أو أي مسمى حقيقي لما حدث فمسألة الحاكمية أو إفراد الله عز وجل بمسألة السيادة والتشريع أحد أوجه الصراع المحتدم الشرس بين الحركات الإسلامية ككل أو من ينادون بمرجعية الشريعة وبين التارات المخالفة لهم ككل أيضا لكن في البداية نريد أن نحرر المصطلح تكلمنا في مرة السابقة عن بعض الآيات تكلم في هذا الباب وذكرنا بعض أحكامها ولكن نريد أن نتكلم الآن عن مصطلح الحكم ما معنى الحكم حقيقة في كتاب طيب جدا وصغير الحجم وكتاب ده ليه ماذا هقولها لها حضاركو الآن الكتاب اسمه إن الله هو الحكم كتاب اسمه كده إن الله هو الحكم لشيخ محمد شاكر الشريف محمد شاكر الشريف الشيخ محمد شاكر الشريف أصله مصري وهجر إلى السعودية في أيام الاضطهاد لأبناء الحركة السمية من أوائل السبعينات واستقر هناك ويعمل بحث شرعي كتاب, كتاب صغير الحجم ودي أحد الميزات الكبرى فيه ثانيا عميق في تفصيل طيب للموضوع ثالثا أنه صنف في عام 1413 من الهجرة يعني تقريبا من 19 سنة أو من 20 سنة في وقت كان فيه علماء المملكة وعلماء الشام متوافرين كانوا أحياء فلم يردوا على هذا الكتاب ولم يطعنوا فيه ولا يقول الكتاب طبعا من مطبوعات دار الوطن السعودي من مطبوعات دار الوطن السعودي أيضا ممن صنف في هذا الباب وإن كان كتاب أيضا جدير بالاطلاع عليه كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الجاهلية لدكتور عمر سليمان الأشقر وأيضا كتاب قيم جدا وصنف من نحو 30 عاما قريب من 30 عام أيضا في بداية الثمانينات وبزل فيه دكتور عمر, عمر مشهور يعني جهدا وافرا وأيضا من مطبوعات ضر النفائس ولم ينكر عليه فيه شيء وأيضا كتاب الحكم بما أنزل الله الحكم بما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله أنواعه وأحكامه للشيخ عبد الرحمن آل المحمود ده كتاب مجلد لكنه أيضا وافي بالغرض ده من مطبوعات درطيبة من مطبوعات درطيبة سعودية أيضا فضلا عن هذه في هذا الباب كتاب الشيخ أحمد شاكر اللي هو تم تجميعه من أنا ذهب عني اسم الدار اللي هي كتاب حكم الجاهلية حد فاكر دار ايه دار مشهوره في القاهرة ويعني كتاب حكم الجاهلية للشيخ أحمد شاكر وقت تجميع للمقالات مقالات الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة وأيضا كتاب كلمة حق أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. حقيقة الكتب في هذا الباب في الفترة الأخيرة آخر عشر سنوات حصل نوع من ال نوع من الطوفان التأليفي في هذه القضية. الناس تكلموا، الناس ترد عليها، الناس تكلموا، الناس ترد عليها، وكثير من الذين لفوا في هذه القضية كان مدفوعين بأهواء، وكثير أيضا من تكلم في القضية كان يجهل أصول فعلا أصول القضية، كان يجهل أصول القضية. فا لابد أن نتعرف الأول على معنى الحكم. الشاهد من الكلام إن هذه هذا الكتاب هو كتاب الشيخ محمد شكري شريف كتاب وافي بالغرض وصغير الحجم ومتوفر على النت يعني حد من إخواننا عايز يحمله يجد بسهولة يحمله وورد وحمله ودف بسهولة جدا. وأتوقع إنه هو مش مقبوع من فترة لأن أنا حاولت أحصل على نسخة ديت ما ك هذه آخر كانت نسخة حتى خلنا من عند الشيخ أصحاق ربنا يحفظه عن طريق أحد إخواننا الشغالين في حديث عند الشيخ يعني فالنسخة قديمة والطبعاً تاني لكن الكتاب متوفر على النت بصور مختلفة بيقول الشيخ حفظه الله الشيخ محمد الشيخ الشريف يقول وإذا رجعنا إلى معنى كلمة الحكم نجد لها عدة معان يتعلق منها بموضوعنا معنيا المعنى الأول معنى القضاء والفصل في الأمور المعينة اعتمادا على تشريع سابق القضاء والفصل في الأمور المعينة ويكون اعتمادا على تشريع سابق ودور القاضي في هذه الحالة البحث في نصوص التشريع عما ينطبق على الحالة المعروضة ثم يحكم فيها بما يدل عليه ذلك التشريع ويدل على هذا, المع... على هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يبقى معناه هنا إيه؟ القضاء والفصل في أمور معينة وقائع بتأتيك تحكم فتقضي فيها, فيها وتفصل فيها بناء على تشريع سابق فإن دورك كلك قاضي أن تبحث عن ما يوافق هذه الواقعة في التشريع السابق يقول وهذا النوع من الحكم ليس خاصا بالله تبارك وتعالى ولا يمنع المسلم من مزاولته فكل مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلق بوقائع معينة محددة طيب ده النوع الأول المعنى الأول لكلمة الحكم المعنى الثاني معنى القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق أو القضاء والفصل في الأمور اعتمادا على تشريع يضعه القاضي أو الحاكم فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتدأ الذي يبتدئه الحاكم من عند نفسه وفعل الحاكم هذا النوع من الحكم أنه يضع من عند نفسه التشريع ويبين الأحكام المترتبة عليه سواء بقى على الأقوال والأفعال والتصرفات وقد يحكم الحاكم وبعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع وقد لا يحكم فيها بنفسه ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكم قول الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم أي في سورة الممتحنة بعدما أشر لأحكام النساء،, النساء المشركين التي أسلم وراجعنا إلى ثم هاجرنا إلى المسلمين وأنه يبد أن يرجع الصداق إلى المشركين والعكس أن المرأة المسلمة التي ارتدت ولاحقت بالمشركين فلابد أن إذا عاقب المسلمون يعني غزوا الكفار وقدروا عليهم أخذ ولي المرأة أو زوجها أخذ زوجها ما له من صداق قال الله عز وجل إذلكم حكم الله يبقى الحكم الذي شرعه الله ده حكم عام بمعنى, هو بمعنى التشريع بمعنى التشريع وقوله تعالى إن الحكم إلا لله وقوله تعالى ألا له الحكم وقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد وقوله تعالى غير الله أبتغي حكما فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها إحداث تشريع مبتدئ للحكم في القضايا سواء كانت قضايا كلية عامة أو قضايا معينة محددة يقول وليس من الغريب على من يفهمون حقيقة دين الإسلام معرفة أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين لا يشركه فيه أحد من خلقه وعلى هذا فيكون معنى الحكم بما أنزل الله معنى الحكم من أنزل الله واحد الإيمان بالتشريع المنزل من عند الله تبارك وتعالى وقبوله واتباعه والدعوة إليه وعدم إحداث شيء مناخضه ثانيا القضاء والفصل في الأمور على وفق تشريع الله الذي جاء به الكتاب والسن ده فيما يتعلق بالمعنى الحكم أيضا نقف مع معنى مهم في الكتاب وهو كيف تكون القوانين الوضعية تبديل لحكم الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون القوانين الوضعية والإلزام بغير ما يعني بغير حكم الله سبحانه وتعالى تبديل لحكم الله؟ يقول شيخ حفظ الله فصل في بيان كيفية تحليل القوانين الوضعية للحرام المجمع عليه وتحريمها للحلال المجمع عليه وتبديلها للشرع. في نقطة مهمة لازم إخواننا يعرفون لابد أن احنا نقف مع تعريف القانون لابد أن احنا نقف مع تعريف القانون القانون كما يعرفه العلماء به والمتخصصون فيه هو مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في الجماعة بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها طوعا أو كرها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 ومتى رفض الفرد لانقياد لها وإطاعتها فإن الدولة تقصره على ذلك وعلى ذلك فالقانون طبعاً كم ده تعريف القانون من نقلاً عن كتاب المدخل للعلوم القانونية دكتور توفيق فرج هذا تعريف القانونيين أنفسهم من القانون يقول على ذلك فالقانون هو المعني بوضع أحكام الأقوال والأفعال والتصرفات الصادرة من الأفراد وتحديد ما يترتب عليها من نتائج والتزامات والإلزام بها طوعا أو كرأا كلام ده معنى إيه؟ تعيش في وسط جماعة الجماعة اللي هي مجموعة الناس اللي تعيش وسطهم اسمها الجماعة بلغة علم الاجتماع. هذه الجماعة أنت يصدر منك حيالها أقوال أو أفعال أو تصرفات أو سلوكيات. أقوالك وأفعالك وتصرفاتك من يحكم عليها بالصحة أو البطلان من يحكم عليها بالإثابة أو العقوبة هو القانون وذلك يعني من, من أعظم الأمور مناقضة للشريعة أم تجد هذه الكلمة وأكيد حضراتكم في ظل المنظرات الأخيرة بتسمعوا كلمة كتير. يقول لك لا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بقانون يعني معنى الكلام يعني ما فيش أي إنسان يصدر عقوبة دي معنى كلمة دولة القانون أو دي سيادة القانون معزن سيادة القانون إنه لا عقوبة إلا بجريمة طيب كلام جميع ولا جريمة إلا بقانون فيش حاجة تحكم على هذا الفعل إنه جريمة إلا بقانون كان رئيس مجلس الشعب السابق فتحي حسرور كان أحد نواب الإخوان مرة في مجلس الشعب عمل استجواب عن أن فيه احتجاز لشحنة خمور في الميناء في برسعيد بسبب أنها غير لم تسدد في الرسوم الجمركية، فقال لهم يعني هي لو سددت الرسوم الجمهوركية هتدخل فالكلام ده دولة مسلم وقاعد يتكلم فطبعا حصل لغط في المجلس وغير كان, كان سنة تقريبا 2001 واحد أو ألفين فين واحد تقريبا فحصل لغط في المجلس وقعد إيه خبط على المنصة كده وصمت الجميع وقال كلمة كبيرة ماذا قال قال السيد النائب اعلم أن التحريم الشرعي لا يلزم منه التجريم الوضعي اعلم أن التحريم الشرعي لا يلزم منه التجريم الوضعي. فالخمر حرام إحنا لكن قانونا لا الأمر التعامل معها غير نهج شرعي. مش هي دي الصورة اللي فيها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ربنا يقول الخمر لا تشرب ولا تباع ومن فعل ذلك عوقب وهو يقول الخمر تشرب وتباع ومن فعل ذلك لا يعاقب. دي دي. فلا عقوبة إلا بجريمة ولا جريمة إلا بقانون القانون هو القواعد اللي بتحكم سلوك الأفراد ويخضع لها الفرض طوعا أو كرها ومتى رفض الفرض لانقياد لها فإن الدولة تقصيره على ذلك هل ينفع واحد يقول أنا مش موافق على قانون المنور يطبق عليه أو حتى أنا مش موافق على قانون الأحوال الشخصية الجديدة. كان فتاة المينيا بنتين الأسلام من المينيا دول مسلمون بالاتفاق هاتان البنتان مسلمتان بالاتفاق لأنهم بلغتان. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم فذهب جمهور أهل العلم أبو حنيف وصاحباه ومالك وأحمد وجماهير أصحابهم أن المميز الصبي المميز وليس البالغ الصبي المميز يصحه إسلام، يصح إسلام، وذهب الشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الصبي المميز لا يصحه إسلام. إحنا بنتكلم عن إيه؟ الصبي المميز. ما هو من هو المميز؟ الفقهاء لهم في التمييز تعريفان تعرف الأول المميز. هو من بلغ سبع سنين مطلق تعرف الثاني المميز هو من فهم الخطاب وأحسن رد الجواب ده كلام الأمام النووي. وبعضهم الحنفي يقول المميز هو الذي يعلم أن دين الإسلام ينجي من النار فاخترف ده يصح إسلام إذا ما قال للشافعي ولا غيره أن المرأة أو المرأة إذا بلغ بلغ بلغة شرعية وأسلم أن إسلامه يتوقف فيه صح؟ ما حاجة قال كلام ده وفيه كلام نصب للدكتور أحمد الطيب اللي هو شيخ الأزهر عليكم سعر الله أنه استقبل بعض وفد من القساوسة وناس من النصارى وقال لهم أن لا يصح إسلام القاصر والقاصرات يعني ده وفقا لرأي الشافعي رحمه الله أولا أنا فيش حاجة عن قاصر، في حاجة اسمها الصبي، في حاجة اسمها مميز، في حاجة اسمها بالغ غير بالغ، دي حاجة. حاجة التانية إن الشافعي رحمه الله لما يتكلم في قصة بلوغ إسلام البالغ، و يتكلم في قصة إسلام الصبي المميز، طبعا هو دكتور أحمد الطيب رجع عن الكلام ده وأصدر تكذيب لي وقال أنا ما قلتهش إن دي فتوى شرعية، ولا قلت الكلام ده شرعا. إنما أنا قلت إن إحنا قانوناً في الأزهر وده محل الشاهد اللي معنا بها قانوناً في الأزهر لا نشهر إسلاماً أقل من سبينة عشر عام طب القانون ده مخالف للشرع يعني احنا في مثلاً دول فتاتين من المنيا. المنيا بلد حرة يعني صعيد يعني تقريباً البنت لو في أو البلاد بتاعتنا دي بتبلغ عند سن 12 سنة يبقى في البلاد الحرة دي تقريباً عشر سنوات 11 سنة بالكثير. دي واحدة عمره 17 سنة والثاني عمرها 14 عشر سنة مسلمتان لك ما أقدرش أشهر لهم إسلامهم ولا أعتبرهم عندنا في الحكم مسلمتين لأن القانون بيقول كده يبقى حتى لو أنا أرفض هذا القانون بيقصرني تقصيرني الدولة تقهرني على هذا الإيه؟ على هذا الكلام طبعا فتوشوا الأظهر السابقين مخلف الكلام الدكتور الطيب أو مخلف لما نوصل إليه فعندك الدكتور عبد المجيد الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر سنة 1944 قال وأما في فتاة بعتت له فتاة اسرائيلية من أصل إيطالي أو فتاة يعني يهودية من أصل إيطالي أرادت أنها تسلم كان سنة 17 سنة فهل يصح هذا الإسلام؟ قال أما صحة الإسلام فلا يتوقف على إلا على التميت فإسلام الصبي المميز صحيح وشيخ حسن مأمون أيضا شيخ الأزهر وكان مفتى الديار قبل ذلك في سنة 1957 أفتى في قضية وحيلت إليه رجل نصراني أسلم وكان له ولدان ولد وبنت من المرأة النصرانية القديمة فالمرأة أخذته وتزوج بمرأة مسلمة وحملت منه أثناء حملها مات الرجل فكيف هل يرث ولده من المرأة الأولى أم لا؟ فالشيخ حسن مأمون قال: وأما صح أما إسلام الصبي فيصح يصح إسلامه ويصح ردته وهذان الطفلان الولد والبنت بمجرد أن أسلم أبوهما صار مسلمين ثم بعد أن عمدتهما أمهما خذوا عمدتهم في الكنيسة وذهب إلى الكنيسة صار مرتدين بذلك فلا يصح أن يتوارثا ده كلام من الشيخ حسن مأمون رحمه الله أيضا فتوى للشيخ محمد رشيد رضا كم ده كله هتلاقيه في مجموعة فتوى الأزهر الشريف في باب مسألة الإيه الإسلام والردة مسألة الإسلام الصبي وردته فاشتهد من الكلام أن معنى كلمة قانون أنه سلطة ملزمة شو بس إخواني يفهموا ما معنى كلمة قانون مخالف للشريعة ليه العلماء قالوا أن كلمة قانون مخالف للشريعة تختلف عن واحد تاني بيتكلم عنده الأصل في التشريع الإسلام وبيخالف وقائع معين الفرق بين الاثنين اللي احنا بقوله ده وعلى ذلك فالقانون هو المعني بوضع أحكام الأقوال والأفعال والتصرفات الصدرة من الأفراد وتحديد ما يترتب عليها من نتائج والتزامات والإلزام بها طوعا أو كره يقول والقانون الوضعي هو القانون الذي يضعه الناس فردا كانوا أو جماعة من عند أنفسهم انطلاقا من الرغبات والأهواء والتصورات ولئن كان يترتب على ذلك أن واضع القانون الوضعي قد جعلوا أنفسهم أندادا لله تبارك وتعالى حيث جعلوا من أنفسهم أربابا للناس يشرعون لهم ولئن كان يترتب على ذلك أيضا أن من يقبل القانون الوضعي ويرضى به قد أشرك بالله تعالى حيث ابتغى حكما غير الله تعالى فإن القانون الوضعي يقوم على مناقضة الشريعة الإسلامية حيث جعل قاعدة الحكم وأصل التحاكم لغير الله الحكيم الخبير هيضرب مثال لكيفية تحريم الحلال في القانون الوضعي يقول مثال في تعدد الزوجات نظر بذلك مثلا بتعدد الزوجات فقد أبحته الشريعة الإسلامية حتى أربع زوجات بنصوص قطعية لا يتطرق إليها أجنى شك فإذا جاء نص في قانون ليمنع تعدد الزوجات صراحة أو يرتب على الزواج بمرأة ثانية بعض العقوبات بدنية كانت أو مالية أو غير ذلك كأن يلزمه مثلا بتطليق الأولى يعني هل تعلموا أن زين العابدين بن علي هو رئيس تونس له زوجة الحالية اللي هي ليلة ترابلسي هذا الرجل قضى مع ليلة ترابلسي فترة بدون زواج لأنه كان لا يستطيع أن يجمع بين مين زوجتين فبعد أن أتى بمولوده الأول قرر أن يتزوجها فماذا فعل؟ طلق الأولى ولا حول ولا وقوة إلا بالله. يعني لا تعليق الله مستعى فإذا جاء نص في قانون ليمنع تعدد الزوجات صراحة أو يرتب على الزواج بمرأة ثانية بعض العقوبات بدنية كانت أو مالية أو غير ذلك كأن يلزمهم مثلا بتطليق الأولى كان هذا منعا وتحريما لما أباحه الله ورسوله الله عز وجل يقول يباح للرجل المسلم أن ينكح حتى أربع زوجات هم يقولون لا نمكن ولا نجوز من للرجل المسلم أن يتزوج أكثر من امرأة الله يقول أبيح وهم يقول لا نبيح ويرتبون على ذلك عقوبة لدرجة أنه كانوا إذا أمسكوا برجل في شقة مع امرأة هي زوجته إن أقر أنها زوجته سجن وإن أقر أنها أنه يخادنها وأنها عشيقته أخلي سبيله لكن انا اتمنى اخوانا يقرأوا في نظام الحكم التونسي والبشائع اللي كانت هنا يقول كان هذا منعا وتحريما لما أباحه الله ورسوله وكان هذا ايضا تبديلا لحكم الله ورسوله فان الشريعة الاسلامية من الكتاب والسنة قد حكمت حكما عاما باباحة تعدد الزوجات والقانون قد حكم حكما عاما بمعاقبة من ينفذ حكم تعدد الزوجات الشريعة الإسلامية تجعل حكم التعدد الحل والإباحة والقانون يجعل حكم التعدد المنع والحظر فيه شقين هنا فيه حاكم يقول المنع والحظر وانسب هذا إلى الله ده كان فعل من أحبر والرهبان وحاكم تاني يقول لا لا لا ربنا قال اللي قاله أنا بقول المنع والحظر مطلقة ولا انسبه إلى الله أيهما أكفر الثاني، وعجب إن كنت تعجب ممن يجعل الكفر الأكبر بدوت بصورة الأولى فقط، وأن من نصب نفسه ندا لله يشرع الأحكام، ولا ينسبها إلى الله أنه لم يخرج عن دائره الإسلام. طيب، تأخذ مثال أشد من هذا؟ ما حكم تحكيم شرع الله؟ فرض. في مشكلة هي، وأنحكم بينهم، من أنزل الله، كلام واضح. طيب، الله يقول أنحكم بينهم من أنزل الله يبقى تحكيم الشريعة فرض، ده اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، وده حكم ربنا سبحانه وتعالى. دولة تقول من أراد أن يحكم الشريعة يصل عقوبته حتى الإعداء. يبقى في عندك من أول السجن من دعوة قلب نظام الحكم. اللي لو أحد دخل مع بعض الحيثات ممكن توصلها لإعداء وأنتوا عارفين قصة سيد قطب رحمه الله لما أعدم في سبب قصة زي كده. وكثير من الإخوة عبدالقادر عودة من الإخوة. طبعا يعني هم اللي لفخ لهم أمور أخرى عشان الأمانة عشان الصدق وما كانش فقط هي لي التهم يعني هل في تهم بقى محاولات الغتيال وقتل وغيره ليس موضوعنا لكن هيبقى على الأقل أن أنت عندك الحكم الشرعي الوجوب تحكيم الشريعة والحكم الوضعي بيقول تجريم تحكيم ت ومن دعا إلى ذلك عقد ونكل به أشد النكال أي رأيك في الصورة دي واحد قال لا ده إحنا عايزين اللي يكفر يقول إن تحكيم الشريعة إن عدم تحكيم الشريعة حلال طب واحد قال عدم تحكيم الشريعة حلال وسب الناس اللي عايز يحكمها يحكمها وبيحكاش بيحكمهاش واحد قال عدم تحكيم الشريعة أنا هفرضه بالقوة على أي واحد غض النظر عن لونه وعن اسمه وعن جنسه أيهم أشد كفرد الثاني أشد طيب مثال من حيث تحليل الحرام بقى خدنا مثال تحريم الحلال كيف يحر يحلل القانون الحرام يضرب مثال بمسألة الزنا يقول الزنا قد حرمته النصوص الشرعية تحريما قاطعا عاما ومطلقا بحيث لا يباح الزنا في أي حال من الأحوال فإذا جئنا إلى أحكام بعض القوانين التي تشترط لمنع الزنا وعقوبة فاعله شروطا معينة مثل أن يقع الزنا بالإكراه وليس بالطراضي أو إذا كانت الفتاة غير بالغة حدا معينة من السن كان هذا من القانون إباحة وتحليلا للزنا إذا حدث بالطراضي من فتاة قد بلغت السن القانوني ولذلك نجد في بعض القوانين مثل هذا الحكم لا يعاقب القانون على جريمة هدك العرض متى كانت الفتاة بالغة وتم الفعل برضاه وحسبنا الله ونعملوه أيضا ننتقل لنقطة في غاية الأهمية وهي أننا تكلمنا في مرة السابقة أن من حكم بغير ما أنزل الله الحكم بغير ما أنزل الله له حكمان أو على قسمين قسم الأول ما يكون كفرا أكبر نقل عن الملة والنوع الثاني ما يكون كفرا أصغر لا ينقل عن الملة مضربنا مثال عملنا معدلة رياضية فاكري معدلة أيوة قلنا الإلزام العام زائد وقائع معينة في قضية بعينها تساوي الحكم النهائي لو أتى إنسان على الإلزام العام والحكم عام فهو شريعة زائد الوقائع المعينة بدأ يغير فيها الشهود مش عدول الشهود عدول لكن فيه مانع من الموانع لقمة الحد أيا كان في النهاية هيخرج الحكم إيه خطأ بغير بإنزل الله فمثلا رجل سارق تقول يقول له تقول له أنت عندك المرجعية ترجع لها الإلزام العام بتاعك إيه تقول إن السارق تقطع يده طيب وقائع القضية إيه يقول لا وقع القضية ان الاثنين شهود اللي شافوه مش عدول وهم عدول طيب هتسوي ايه ان هذا الرجل بعينه الذي امسكنا به نعمل له ايه نخلص ابيله هل هذا حكم الله لا حكم الله ان هذا الرجل تقطع يده طيب الحاكم اللي حكم هنا ده, ده نقول له فعلك هو كلام ابن عباس كفر وندون كفر اذا كان قلبه فين قيادة الشارع يعني يعني معتقد أنه على اسم بما فعل. طب نيجي لمثال الثاني. رجل أيضا سرق وأمسك به رجلان وشهد عليه. فأثر الرجل إيه هو قاعد إيه الالتزام العام والتشريع العام عندك إن أي إنسان يسرق لا تقطع يده. نقول ما عرف إيه الحل. أي إنسان يسرق وتثبت عليه جريمة السرقة لا تقطع يده. يبقى ربنا ألف الأولانية تقطع يده قال لا تقطع يده. زائد وقائع القضية المعينة قبل وقائع صاحب 2% قال فعلا ثبت عليه جريمة السرقة وشاهد شاهدان عدلان يؤخذ بقوله هتساوي ايه في النهاية ان هذا الرجل لا تقطع يده او يسجن هل هذا حكم الله هذا حكمه غير بانزل الله الحاكم هنا ايه مشكلته انه هو كفر اكبر انه حاكم غير بانزل الله على جهة الالزام العام طيب في ايه بقى الحالات هو يقول في فصل ممتع جدا في بيان متى يكون الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا كفرا لا يخرجه من الملة يقول هناك شروط لابد أن تتوفر الشرط الأول حتى يكون الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفر لا يخرج عن الملة لا يخرج عن الملة أولا أن يكون ملتزما ومتقبلا ظاهرا وباطنا لكل حكم وحط ديرة كبيرة تحت كلمة لكل إن دين الإسلام معناه الاستسلام الكامل لله. كلام ده صح؟ ولا نقصه حاجة؟ أيوه. زك الله خير. الإسلام معناه إيه؟ الاستسلام الكامل لله وحده. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. ومن أبغى الاستسلام لله فهو كافر. خلاص؟ يبقى الإسلام هو الاستسلام الكامل الكامل يعني في كل حاجة هو العلمانية الجزئية زي ما قالها عبد الوهاب المسيري, عبد الوهاب المسيري في كتاب العلمانية الجزئية إيه؟, ايه العلمانية الجزئية ان العلمانية في بعض اجزاء الحال علمانية في السياسة بس عشان خاطر نحط نظام نتوافق عليه مع كل الطوائف او كل الناس احنا مختلفين معه ده مش ده المطلوب كان فيه حتى مناظرة بينه وبين سيد القمني سيل قمني اللي هو خد جايزه الدوره الاخيره اللي كان بيصوب بال لا بيقول عدم نبوته النبي وكله كلام كفرات كثيرة يعني المناظره اللي كانت بينهم كانت هل ان طبقوا العلمانيه الجزئيه ولا العلمانيه الكليه ولا العلمانيه الشامله طبعا سيد القمني بيدافع عن العلمانيه الشامله دي بمنتهى الاستمتاط فكل الكلام يقول لابد ان يكون متقبلاً وملتزما ومتقبلا ظاهرا وباطلا لكل حكم أو تشريع جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يكون مقرا ومعترفا بأنه بطرك الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في القضية أو الوقع المعينة التي يحكم فيها صار آثما وأن حكمه خطأ وأن حكم الله هو الصواب هذا الشرط الثاني الشرط الأولاني هو نفسه يكون ملتزم ومتقبل وظاهر ومضان لكل حكم حكم الله ورسوله ثانيا أن يقوله مقر ومعترفا بأنه في حالة مقالفته فأي قضية جزئية يكون مقصرا وآثما الشرط الثالث وده في غير الأهمية أن يكون الحكم المخالف حكما في وقائع الأعياء اللي هي المعضلة الرياضية اللي احنا حكم فين في وقائع الأعياء وليس في الأمور الكلية العامة وهذا الشرط مما غمض فهمه والتنبه له على كثير من المعاصرين الذين تكلموا في هذا الموضوع لذا لم يذكروه أو يشيروا إليه في كتبهم أو أحاديثهم فما هي وقائع الأعيان وما هي الأمور الكلية العامة؟ وقائع الأعيان هي القضايا المعينة المحددة التي لا عموم لها ولا شيوع ويكون الحكم فيها هو من قبيل القضاء متعلقا بهذه الواقعة مختصا بها وبالظروف المحيطة بها فلا يشكل هذا الحكم حينئذ حكما عاما أو شرعا متبعا وأما الأمور الكليا العامة فهي الأمور التي لا تختص بزمان أو مكان أو شخص ودي النقطة مهمة لبغاية الأهمية إن القانون ما بيحطش فيه الشخص اللي يطبع عليه يقوله كل من فعل كذا اللي له الحق أن يقول كلمة كل من فعل كذا فيفعل فيه كذا هو رب العالمين فقط أتمنى أن نستوعب هذا الأمر بعمق إخواني واضح الكلام ده اللي من حقه يقول كل من فعل كذا في قول أو فعل أو سلوك يفعل به كذا هو رب العالمين ليست لأحد سواه فيقول أما الأمور الكلية العامة فهي الأمور التي لا تختص بزمان أو مكان أو شخص بل يشمل الحكم فيها جميع الأفراد والوقائع والتصرفات الذين يشملهم عموم هذه الأمور الكلية العامة والحكم في هذه الكليات العامة هو من قبيل التشريع فليس الحكم فيها مختصا بواقعة معينة وطبعا في كلام قيم الشيخ الاسلام تنمية في هذا الباب قال فيه شيخ الاسلام رحمه الله يقول فصل في ما جعل الله للحاكم أن يحكم فيه وما لم يجعل لواحد من المخلوقين الحكم فيه بل الحكم فيه على جميع الخلق لله تعالى ولرسوله ثم ذكر كلام طبعا للشيخ الإسلام ثم يقول وهذا كل هذا ال المخلق هذه المخالفات يعني إذا حكم في قضية معينة لشخص معين وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون تذكر بأن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها وبيناها إذا تحققت كلها مجتمعة في حاكم حكم الغير ما أنزل الله فإنه لا يحكم عليه بالردة والخروج من الملة وإن كان عمله هذا من كمائر الذنوب إيه ثلاث شروط ثاني أولا أن يكون متقبلا ظاهرا وباطلا وملتزما لأحكام الله وأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يكون معترفاً ومقراً بأنه إذا خالف حكم الله في وقعة معينة فإنه آسم مقصر ثالثاً أن يكون هذا الحكم المخالف في وقائع الأعيان وليس في القضاء الأمور الكلية العامة أو في الإلزام العام أو التشديل يقول أما إذا اختل شرط واحد من هذه الشروط كأن يحكم الحاكم أو القاضي في وقعة عين بحكم يخالف به حكم الله ورسوله ولكن لا يقر بخطئه ولا يعترف بإثمه أو يحكم في القضايا العامة فيشرع تشريعا مخالفا لما شرعه الله ورسوله حتى وإن اعترف بخطئه وإثمه فإنه في كل هذه الحالات يصير الحاكم والعيذ بالله كافرا مرتدا عن دين الإسلام وكيف يمكن أن يكون مسلما من يجعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى ويشرع أحكاما مناقضة لأحكام الله ويقدمها عليها أو كيف يكون مسلما من يحكم في قضية معينة مخصوصة بغير ما أنزل الله يعلم ثم يزعم أنه خير مخطئ أو آثم فدين نقطة في غير الأهمية طب واحد يقول لك أولا طبعا الواقع يقول أننا إلى الآن هل واحد من إخواني يقول أن أحدا من حكام الدول المسلمة الدول العربية المسلمة يعني الدول الإسلامية عموما الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويشرعون التشريعات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى خرج يوما في صحيفة أو في قناة مرئية أو في إذاعة مسموعة أو حتى على الإلسان متحدث رسمي عنه يقول نحن نعترف على أنفسنا بالخطأ والتقصير في مخالفة حكم الله ولا واحد سمع حاجة من دي نجعلها بحسا أنا أعياني البحث فيها فلم أصل لأ شيء أعيان البحث فيها فلم أصل إلى شيء بل اللي إحنا بنسمعه وبنقرأه وبنشاهده عكس هذا الكلام تماما يعني حتى بعض إخواننا اللي بيعارض بي بي بشدة في هذه المسألة يقول لا يمكن تكفير إلا من استحال أما من اعترف على نفسه بالخطأ والإسم فلا يمكن تكفيره بحال. طب هو اعترف على نفسه بالخطأ والإسم ده أنا هتنزل مع حضرك في, في النقاش يعني هو فتح سرور ما قالك 200 دولت ان التحريم الشرعي لا يلزم منه التجريم الوضعي ده كان اعتراف على نفسي بالإسم يعني كان اعتراف ان انا غلطان ثانيا اذا كنت انت بتقول انا غلطان طيب ليه ما بتغيرش الغلط بتاعك فده امر مهم بعض الناس يقول يا اخي طالما اعترف خلاص وده كلام لأهل السنة ان لا يكفر المسلم بذنب المالم يستحيلهم اقوله لك اسمع معي هذا المثال بس جيدا رجل يسجد لغير الله فأتيت به وقلت له السجود عبادة قال أجل عبادة تعلم أن هذا المقبور لا يشرع السجود له والسجود لله وحده قال أجل أنا مخطئ أنا آثم ويسجد لغير الله ما حكمه معترف على نفسه بالخطأ والإثم إيه حكمه حد حد مختلف معانا في حكم الرجل ده رجل يسب الله والعزو الله أقول والله يا خينا عرفنا غلطة بس ساعات كده ما ببقى مدائب بحب أقول كده يا حكمه واحد بيطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بيطعم في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مش السنة قادر الآن يطعم في النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه بالأكاذيب ويرد كلام النصارى وتقول له لك والله أنا عارف أن أنا ربنا يتوب علي أنا غلطان بس أنا محتاج للفلوس اللي بدهاني أنا كاتب صحفي أو إذاعي وأطلع في قنوات سويرس أو قنوات بعض النصارى الآخرين ومحتاج أن أنا أقول كلمتين دول طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا محتاج الفلوس أعمل إيه نقول له إيه إنت حكمه إيه ده بقى فلازم نعترف أن كلام أهل السنة أنهم قالوا: ولا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله هذا في الذنوب التي ليست مكفرة بذاتها، وإلا فأهل السنة إجماعهم منعقد على أن هناك ذنوب تكفر بذاتها، مثل سب الله وسب الرسول وسب الدين وإلقاء المصحف في القذورات والتبرؤ من ملة الإسلام صح والكلام ده هتجده في كتب يعني لو طلعوا الأمر في كتب الردة في كتب الفقهاء. فيجد باب واسع في هذا الأمر فإلا هيقول بقى إن لا نكفر أحدا حتى وإن أتى بالسجود لصنم أو سب الله حتى يقول أنا ما أفعله حلال وكلمت على فكرة التزمه بعض الناس ممن ينتسبوا الاستلفية والله والله التزمه بعض الناس لكن إحنا منهجنا كما قلنا لا نسميه التزم بعض الناس من المشاهير هذا قول غولات المرجئة هذا قول غلاة المرجئة وكان المثال اللي أتى به في سب الله وفضلت الشيخ محمد عبد المقصود عفيفي الشيخ محمد المقصود شيخ القاهرة له ردود وافرة في هذا الباب وكان الرجل يكاد يذهب عقله شيخ محمد كيف من يسب الله لا يكفر حتى يقول على نفسه أنني مستحل لهذا الفعل عجيب. فأنا آمل أن تكون هذه القضية قد وضحت, قد وضحت بهذا التفسير يقول الشيخ ويحلي كلامه بنقل للشيخ ابن عسيمين رحمه الله فيقول تقسيم الشيخ ابن عسيمين الحكم بغير مأنزله إلى قسمين كم ده هنجده في مطبوع في رسالة شرح الأصول الثلاثة للشيخ ابن عسيمين يقول أن الحكم غير بأنزل الله ينقسم إلى قسمين، فالقسم الأول هو أنما من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقد أن غيره أصلح منه، أو أنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عنها الملة. ويبين الشيخ كما نقلنا عنه سابقاً أن من هؤلاء الكافرين كفر مخرج عن الملة، من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية. ثم يبين الشيخ القسم الثاني وهو أن من لم يحكم بما أنزل الله ولم لم يستخف به، ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق وإنما حكم بغيره تسلطا على المحكوم عليه ونحو ذلك أو محابة للمحكوم فهذا ظالم أو فاسق وهنا يأتي السؤال الذي يتعلق بذلك الشرط الثالث واحد من اللي بيسمع عند الشيخ الدرس أمسال الشيخ ابن عثمين قال له إيه؟ قال يا شيخ هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله؟ وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما، يجيب الشيخ قائلا: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط. اللي هو كفر أكبر، لأن هذا مشرع تشريع يخالف تشريع الإسلام، إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.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 بين أهل السنة أو بين جميع العملين للحركات الإسلامية الذين يريدون أن يرجعوا إلى الشريعة وبين من يرغبون عن تحكيم شريعة رب العالمين في الناس يقول الشيخ عبد الرحمن حفظه الله والدعوة السلفية جهاد بكل معاني الجهاد لرد الحق إلى نصابه وجعل الدين لله وحده وتخليص الأمة من هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي استشر فيها وذلك لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ولا تكون كذلك في واقع الناس إلا إذا كان الحكم لله وحده والتشريع لله وحده وفق ما جاء في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووفق ما يجتهد فيه إئمة العصر من المسلمين ليتوصلوا باجتهادهم إلى ما يرضي ربهم ويوافق شرعته وتخليص الأمة من هذا الشرك بالبيان والدعوة والجهاد واجب لأن هذه القضية إحدى قضايا المعتقد السلفي في نقطة مهمة. بسأل الآن نسمع كثيرا قيّد تحكيم الشريعة، فلابد لنا أيضا في هذا المقام أن نوضح ما هي الشريعة وما الذي نقصده بتحكيم الشريعة حتى نقول نحن يعني ننفق أوقاتنا وأعمارنا ونضع نحورنا دون هذه القضية، صح؟ ما هذه القضية؟ ما هي أبعدها؟ لابد من تحديد معنى هذا الكلام الشريعة في اللغة لها عدة معاني. المعنى الأول يقال شرع فلان في كذا يعني ابتدى في كذا فمعنى كلمة شرع ابتدى. وتسمى الشريعة شريعة لأنها مبتدئة من عند الله عز وجل الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بها مبتدأة من الله سبحانه وتعالى ثانيا من معاني الشريعة الظهور والوضوح من قول العرب شرعة الإهاب أو إهاب شرعة يعني سلخ الشاه له كذا طريقة منها طريقه شرع الإهاب يعني شق ودي اسمها الطريقة الواضحة فشرع الإهاب أوضعه من تزقيقه نوع ثاني من إيه من سلخ الجلد ويتسمى الشريعة بأنها أو تصف الشريعة بأنها واضحة لأن شريعة المسلمين ليس فيها أسرار تعرف أن النصارى عندهم الأسرار السبعة وعندهم إكليروس نظام الإكليروس مش أي حد كده يبقى رجل دين ومش بمزاجك تبقى تدخل في هذا الكهنوت يعني أنت لازم يتعمل لك موافقة ويتعمل لك يرسموك كاهن أو يرسموك راهب او غير ذلك مش بالمزاج يعني واحد الذي يصلي على على الصلاه الجنائزيه على اسمه القديم وحياته القديمة كلها يعني شنوده ما اسمهوش شنوده زي ما قلنا قبل كده شنوده اسمه نصر لا اسمه نظير جيد اسمه نظير جيد وكل واحد من اللي انت شايفهم دولت يعني رفائيل ما اسمهوش رفائيل مش عارف بسنت كل واحد منهم اختار له اسم جديد دليل إنه خلاص صلاجة نائزية على اسم القديم وحياة القديم وبدأ حياة الرأبنة أو حياة هذا السلك فمسألة إن واضحة مصاحف مليان المساجد هذه كتب تفسير القرآن كل عموم المسلمين عندهم القرآن وعندهم تفسير القرآن وعندهم السنة وتفسير السنة وليست حكراً على أحد واحد جاي النهاردة لسه أول مرة يدخل المسجد أسلم لتوه في سنوات يصير من أهل الدي يصير من العلماء يصير من الدعاء شوفته الأخ بيير فوجل بتاع ألمانيا ده أسلم من عشر سنوات فقط أسلم فقط أبو حمز من عشر سنوات والآن داعية داعية كبير، فالمسألة ليست حكرا على أحد يعني فالشريعة تسمى جعباً من الوضوح والظهور أمر واضح كل الناس تدركه تدرك أبعاده والأمر في غير لأن الذين يعارضوننا الآن يقول أنتم تحتكرون تفسير الشريعة ليه أنا احتكر تفسير الشريعة عليه أليس لك عقل أليس هناك مؤسسات رسمية طب أنا تفسيري للشريعة مش عاجبك تبى تقول لي أنت تفسيرك للشريعة يعني أنا مثلا أقول لك إيه ربنا قال سبحانه وتعالى والسارق والسرقة فقطع إيده جزاء بما كسبنا كلام من الله الله عز وجل حكيم أنا أفهمه أن من سرقه اقطع يده أنت تفهمها إزاي؟ قول لي أنا خ أنا فهمي اللي أنا بحتكره ذا قولك الفهم ده اللي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام واللي فهم الصحابة واللي طبقوه هم في حياته ولفهم بعد كده التبعيل فضل عن إن القرآن نزل بلسان عربي مبين وقلنا قبل ذلك ونكرر هذا الكلام من الممتنع عقلا ومن الممتنع شرعا أن يكون القرآن حجة وسماه الله حجة وأحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى فلله الحجة البهيرة سبحانه وتعالى ف مستحيل أن يسمى هذا القرآن حجة وأن تقوم به الحجة ومن يخالف ويعنده يستباح ماله ودمه وحرمته ثم هو يكون أمر مشكل أو غامض أو تفسير مططلة ليس له وضوح ده أمر لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا طيب الاسم الثالث الاسماء الشريعة من قولهم شرعة الماء أو شريعة الماء دي تطلق على على النهر الواسع الذي يريده الناس ولا يقال لمورد المياه شرعة أو شريعة إلا إذا كان واسع جدا لا تكدره الدلاء ولا يتأثر بكثرة الشرب وهكذا الشريعة واسعة جدا شاملة لكل أحوال الناس واحتياجاتهم رابعا الشريعة تطلق على الطريق المستقيم أو الطريق الواضح وأيضا الشريعة رب العالمين هي الطريق الواضح المستقيم الذي وصلوا إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى ده شريعة من ناحية اللغة أما الشريعة من جهة الإصطلاح ومصطلح عليه العلماء لها معنى عام ومعنى خاص معناها العام هي كل ما شرعه الله لخلقه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق كل ما شرعه الله لخلقه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق معناها الخاص يتعلق بمشاريع الله عز وجل لخلقي من أحكام العبادات والمعاملات هي الأحكام الفقهية أحكام الفقهية أحكام أفعال المكلفين طيب ما معنى تحكيم الشريعة لها معانين أولا حراسته هذه الشريعة حراسة هذه الشريعة من أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن يخرج منها أحد موادها وأحد بنوده حراسة الشريعة ثانيا إقامة دنيا الناس وفق هذه الشريعة بما بمنع بك من التحكيم الشريعة يعني حفظ الشريعة وحراستها ثم تحكيمها في دنيا الناس وإقامة حياتنا, وإقامة حياتنا وفق هذه الشريعة أنظمة الاقتصادية والأنظمة الاجتماعية والأنظمة التعليمية أنظمة الحسبة أنظمة القضاء أنظمة العمل العسكري والجهاد كل الأنظمة تكون وفق الشريعة هذه معكلمة تحكيم الشريعة فليس المقصود من كلمة تحكيم الشريعة أن انت تجيب لقالون أحوال الشخصية وليكن مثلا فيه مية مادة 80 مادة مخالفة للشريعة و20 مادة موفقة للمذهب الحنفي وتقول لي ده هو أن الحكيم يحكمني في مصر حتى قانون على الفكرة برضو من الأخطاء الشائعة ولكن الشريعة محكمة في قانون أحوال الشخصية لا طبعا يصح نكاح البنت دون احنا لوقت القانون رفع السن الكام 18 يصح نكاح المرأة دون سن الثامنة عشر بإجماع المسلمين وأنا أقول لأخوانا هو هاتولي واحد من المسلمين من علماء المسلمين المعتبرين يعني الم... يعني أقوله علماء المعتبرين ماشي يقول أن عقد النكاح على امرأة دون سن الثمانة عشر لا يصح فتخيل لو أن الآن واحد تزوج امرأة أو بنت أو فتاة سنة 17 سنة لا يتعاملون معها وأنها زوجته ولو راحت تزوجت واحد تاني وهي على هذا مزوجها زوج زوجها يعترف به قانون. إيه كذي بس بستمون إن بنصلح بس معلومة إن الأحوال الشخصية إن الشريعة مطبقة بالأحوال الشخصية لا مش مطبقة بالأحوال الشخصية في جزء يسير من الأحوال الشخصية طيب أما نقول بقى, بقى دعوة صرفية جهاد بكل معنى الجهاد اللي تحكيم الشريعة نفهم بقى إيه المقصود بتحكيم الشريعة حراسة الشريعة وحفظها على أصولها نقية من الشوائب ومن المدخلات وإقامتها في دنيا الناس وصياغة المجتمع كله وفق هذه صياغة المجتمع كله وفق هذه الشريعة. يقول الشيخ رحمه الله رابعا نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاثة السلفة قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة. وده كلام مهم. نحن لا نقبل المساومة ولا في فأي جزء من هذه القضايا ولا غيرها ولو أنت لحظته أتى بقضية توحيد الأسماء والصفات كاملة وأتى بقضية توحيد الألوهية كاملة وأتى في قضية توحيد الربوية بمعنى واحد وهو قضية التشريع لأن الغالب المشركين بل غالب عقلاء البشر حتى من غير المسلمين لم يناقشوا في أن الله خالق السماوات والأرض يقول ونحن نؤمن في المنهج السلفي أن قضايا التوحيد الثلاثة السلفة قضايا لا تتجزأ ولا تقبل المساومة لأنها أركان في فهم العقيدة السليمة وفي معنى لا إله إلا الله فمن آمن بإله واحد يجب أن يعتقد أنه هو الموصوف سبحانه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يجب الإيمان به وفق هذه الصفات وكذلك يجب دعاؤه سبحانه وتعالى وحده وإفراده بسائر أصناف العبادة من ذبح ونذر وخوف وخشية وإنابة وتوكل وحلف وتعظيم وتطهير القلب مما يخدش هذا التوحيد أو يلغيه وكذلك يجب الإيمان والعمل لتكون كلمته وشرعه هو الأعلى وهو المحكم في حياة الناس جميعها فلا دين إلا ما شرع ولا طاعة إلا لله أو ما يقتضي أن تكون طاعة لله أعني لا طاعة لمخلوق إلا بما يوافق طاعته سبحانه فإن خالف طاعته فلا طاعة والمنهج السلفي يأخذ هذه القضايا جملة ويطهر قلوب أتباعه من الشرك فيها جميعا لأننا نعتقد أن من ماته ويدعو غير الله لم يكن من أهل الجنة ونعتقد أيضا أن بعض التحريف لمعاني الصفات والأسماء شرك بالله وكفر به وإن كان بعضه لا يبلغ ذلك ونعتقد كذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ومن اعتقد أن لأحد من البشر أن يشرع للناس في شؤون معاشهم ودنياهم دون الرجوع إلى شرع الله والالتزام به والسير بمقتضاه فقد عبد غير الله وأشرك به شركا جليا كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه القضايا الثلاث السالفة هي الأركان التي يقوم عليها الأصل الأول من الأصول العلمية للدعوة السلفية إنها قضايا التوحيد الثلاثة التي إذا اختلى شرط منها اختلى أصل التوحيد وهذا الأصل هو بمثابة المدخل للمعتقد السلفي لأن التوحيد هو أهم قضايا الدين بل رأسه وبدونه لا يكون المسلم مسلما وتحت القضايا السالفة توجد كثير من الفرعيات والتفصيلات قد بينا بعضها في مواضع أخرى وقد فصلها علماء السلف عبر القرون في كتبهم والسائر في المنهج السلفي يجعل نصب عينه دائما تعلما هذه الفرعيات تكميلا لتوحيده وتثبيتا لإيمانه يعني هو يقول أن التوحيد ليس مقصور فقط على ما ذكرنا من هذه القضايا الرئيسية وإنما له فروع أخرى وقضايا كثيرة تذكر فيما ظنها وإنما ركز على القضايا التي تمثل كما قلت لكم أوجه من أوجه الصراع بين أهل السنة وبين غيره وبهذا الأصل يفترق المنهج السلفية عن كثير من مناهج الإصلاح المنسوبة للإسلام هذا كلام مهم التي لا تدخل هذه القضايا في حسبانها ولذلك نجد أن كثيرا منهم يفنون أعمارهم في قضايا فرعية عملية وفي خلافات جزئية وينسون أصل الدين الأصيل وهو التوحيد الخالص الذي ما جاء الشرع إلا لأجله وأمثال هؤلاء لا يعنون من الشرك إلا عبادة المسيح والأصنام اللي هو بيسموه شرك القبور في بعض الناس قضيتها كل شرك القبور وأما تلك الصور التي عرضناها عليك آنفا اللي يسموها شرك القصور فنحن نقول أن كل الشركين شرك وكل الشركين خطر وكل الشركين يجب أن يحارب وأن تطهر قلوب المسلمين منه وأما تلك الصور التي عرضناها عليك آنفا فإنهم لا ينكرونها بل يباركونها ويوافقون أصحابها يقصد هذه النبيتة الشذة التي كانت تسوغ للذين لا يحكمون بما أنزل الله بزعم أن هؤلاء أولاد أمر شرعيين ولعل يأتي لنا طرف من ذكر هذه القضية إن شاء الله يقول ويوافقون أصحابها وإن حصل لها عند بعضهم إنكار فهو من باب إنكار بدعة يسيرة لا تضر عندهم بالدين والحال إنها أصل من أصول التوحيد وتفويتها قدح في العقيدة والإسلام وقد يسأل سائل لماذا تهتمون بالتوحيد هكذا وتجعلونه الأصل الأول من أصول الدعوة السلفية والجواب على هذا السؤال يأتيك مفصلا بحمد الله في الباب الأخير من هذه الرسالة أن السلفية دعوة التوحيد يوقف النهاية نقول التوحيد ينتقل به إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره يعني هو مبدأ الطريق ووسطه ونهايته وقد قال تعالى لنبيه خير من وطئ الحصى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكنن من الخاسرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الشرك وأن يرزقنا الإخلاصة في القول والعمل. أيضا اعترى التوحيد كثير من الشوائب نتيجة أن الذين كانوا يتكلمون في التوحيد لفترات طويلة كانوا يتكلمون فيه على هيئة علم الكلام فإذا ذكر التوحيد في بعض الأوساط يقولون إيه؟ يقولون هذا طرف عقلي هذا نوع من الابهة الفكرية لا نوع من استفسطة لا يسمن ولا يغنجوع فبالتالي ايه اللي يحصل يعملوا ايه بلاش درس التوحيد درس التوحيد تقص القلب وفعلا اللي يدرس التوحيد عن طريق علماء الكلام ومن طرق علماء الكلام فعلا يقص قلبه بل يشت عقله ولا يخرج بشيء مفيد اما الذي يدرس التوحيد على طريقه اهل السنة والجماعة اللي هي والحديث وما فيهما من معاني ايمانية فهذا يسمر له علما صحيحا يعني تصور صحيح ويصنع له عملا قلبيا صحيحا ويخرج هذا ثمرة أو يخرج ثمرة هذا على جواره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من يستمعون القول يتبعون أحسنا. قول قولي هذا استغفر في لي ولكم.